نات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيجا وأزواج مطهرة ورذوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن فإننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين يَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي تِلْكَ الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن من تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ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 كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عنده رزقاً قال يا مريم أن لك هذا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ إِلَّا يَا مَرْيَمُ قُلْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الْرَّاكِعِ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 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم واجه فِي الدنيا والآخرة واجه في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 طير فأَنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأَنفخ فيه فيكون طيرا الله وأبرئ الأكباه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التنين.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 الدنيا والآخرة وما لهم من صير، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤففهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين.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 قُمْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ونحجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم انفسنا وانفسكم ثم نبته الفنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا هو القصص الحق وما من اله الا الله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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ ألسنتهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ وَمِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَبِالْعِنْدِ اللَّهِ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 وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ, ولكن كونوا ربانين بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 ثم جاءكم رسول صدق لما معكم ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لَتُؤمنَ بِهِ وَلَتُصِرُنَهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعض ذٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَتَغَيَّرْ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرين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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف فَنفَعَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببك كتم باركه وهذل العالمين في آيات بيناتهم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علم ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكتبون فرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أجل الكتاب لما تصدّ. وَنَـعْنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 فروا وأتمت ثلاث عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وَمَن يَعْتَصِبِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ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 دون بنعمته اخوانا فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفافه من النار فانقذكم منها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 أَمَّنَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَضْحَكُونَ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن الله يريد ظلما للعالمين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 قاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحفل من الناس وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعنى فِي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 اانتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو أَبُو عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 كَرِيمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 تقوم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوميد وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنَ عند اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيُقَطَّعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُكْبَتَهُمْ فَيَمْقَرِبُوا خَائِبِينَ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 الذين ينفقون في السر والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رب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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ولما يعلم اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 يردوكم على أعقابكم فتن قريب خاسرين بل الله مولكم وهو خير ناصرين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 تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من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 أيضاً الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. <تصفيق> يخون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا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 كم صيبتُم قد أصابتُم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسك إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمْنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِلَّا تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرُ النَّعْضِيْبِ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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم النار قل قد جاءكم رسلون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 الدنيا الا متاع الغرور لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقوا إنما ذلك من عزم الأمور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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات وَلَا أُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ